أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من د حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله ما رجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرعون وما يعلنون هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا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 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُونَ وَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَرُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ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 لا ليأوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مست 111. ليقولن ذهب السيئات عني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 لعلك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا أي يقولوا لولا أزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات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 وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءَكَ يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 أولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 كُن نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم أليم. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قُوَّةِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَ أَبَادِيَ الرَّأِ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 عليكم أنُلزِمُكمُها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا إِنْ أَجْرِي إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إن 124. ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله انطرتهم أفلا تذكرون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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي اجرامي وانا بريء ويجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا رحمنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لؤم من قومه سخروا من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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي لا جبني يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا مرحم قال لا عاصما اليوم من امر الله الا مرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقيل يا أرض بلعي ويا سماء أقلعي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 أحكم الحاكمين قال يا نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي أعوذ بك الناس لك ما ليس لي به علم وإن لا تغفرني وترحمني أكم من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وبركات عليك وعلى أم من من معك. وَأُمَمٌ سَنَمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا برحمه منۚ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام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 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فَإِنَّ مَعَ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مَّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 114. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 115. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها سَافِلَهَا حجارة من سدّم موبوء. مسوَّمةٌ عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مسوَّمةٌ عند ربك وما هي من ببعيد وإلى مدينا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 وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا.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 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَارِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْيَصْلَاحَ مَا استطعت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٍ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 قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 فَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَاءَ وَهِيَ ضَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْخَافَ عذابَ الْآخِرَةِ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 نار لهم فيها زفير وشيهق، فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما وَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَمَّ الَّذِينَ ففي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا قال دينا فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاءا غير مدذ فلا تكفي مرهه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاخترف فيه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 تقيم الصلاه اعترفين النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فَإِنَّ الله لَا يضيع أَجْرَ المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم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 الا يزالون مختلفين الا امر ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك وتمت كلمه ربك جهنم وتم